قل للمخلفين مِنَ الأعراب ستدعون إلى قوم أُلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تَقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمْ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَوَلَّوْا كَمَا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 وَلْتَكُنْ أُمَّةٌ مِنْكُمْ دَاعِيَةً إِلَى الْخَيْرِ وَلْتَكُنْ سَالِمًا وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَعِفْرَالَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا